الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كله دقه وجله اللهم لك الحمد يا من توحدت بالملك والملكوت وتفرت بالعظمة والجباروت ملكت فقهرت وخلقت فأمرت لا تحول ولا تزول لا تغيب ولا تفوت قائم بنفسك سبحانك أنت الواحد العظيم أنت الواحد العظيم في جلاله وقدسه الكبير المتعال العالم بكل حال سبحانك أنت المتكبر ذو الجلال والإكرام نحمدك سبحانك بحمد الأنبياء والملائكة المقربين نحمدك سبحانك بحمد الأولياء والصالحين اللهم إنا نحمدك بما تحب أن تسمع من عبادك حمدا اللهم نحمدك حمدا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت أكبر كبيرا اللهم أنت أكبر كبيرا اللهم لك الحمد كثيرا اللهم إنا نسبحك بكره وأصيلا اللهم أنت العالم بكل حال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب اللهم احصي السحرة وأعوانهم عددا اللهم احصي السحرة وأعوانهم عددا اللهم اقتلهم بددا اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم قتل السحرة وأعوانهم أجمعين اللهم إنا نجعلك في نحورهم يا قوي يا متين اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من اسحارهم وعقدهم وربطهم اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد ولا يصد ولا يقدر على دفعه أحد اللهم اهلك اقواهم اللهم اهلك أعتاهم اللهم اهلك أمكرهم وأكبرهم اللهم اهلك أمكرهم وأكبرهم وأدهاهم اللهم اهلك أعلمهم بالسحر وأشدهم اللهم اهلك أعلمهم بالسحر وأشدهم اللهم اهلك كل جبار عنيد شيطان متكبر مريد اللهم اهلك من تسلطوا بالسحر على عبادك عددا اللهم اقتلهم بددا فإنهم لا يعجزونك اللهم اهلكهم هلاك عاد وثمود اللهم اجعل عاليهم سافلهم كقوم لوط اللهم ارجمهم بحجارة, بحجارة من سجيل منضود مسومة عندك من الشياطين غير بعيد اللهم وارسل عليهم ريحا صرصرا اللهم ارسل عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر اللهم اجعلهم كاعجاز نخل منقعر اللهم اهلكهم بالطاغية اللهم اهلكهم بالطاغيه اللهم لا تجعل لهم من باقيه اللهم لا تجعل لهم من باقيه اللهم سلط عليهم جندا من جندك وملائكه من عندك اللهم أنزل عليهم رجزك الأليم اللهم أنزل عليهم رجزك الأليم وعذابك الشديد اللهم سلط عليهم جندا من جندك وملائكه من عندك يسومونهم سوء العذاب يضربون وجوههم وأدبارهم ويذيقوهم عذاب الحريق اللهم انزل عليهم رجزا من السماء اللهم واغرقهم واطبق عليهم كقوم فرعون الماء اللهم اغرقهم واطبق عليهم كقوم فرعون الماء اللهم أرسل عليهم انجما ثاقبه وشهبا حارقه وشهبا حارقه وصواعق قاتله وصواعق قاتله مدمره اللهم زلزلهم زلزالا شديدا اللهم زلزلهم زلزالا شديدا واكبتهم والعنهم لعنا كبيرا اللهم اقتل من سحر وطغى وبغى وكان لآياتك, عنيدا وكان لآياتك عنيدا اللهم ارهقه صعودا اللهم اجعل النجوم عليهم رجوما اللهم اجعل النجوم عليهم رجوما والزقوم لهم طعاما واسقهم حميما اللهم الق في قلوبهم الرعب اللهم ألقي في قلوبهم الرعب اللهم فزعهم تفزيعا وحل بينهم وبين ما يشتهون وحل بينهم وبين ما يريدون ويبغون اللهم قتلهم تقتيلا اللهم قتلهم تقتيلا وحرقهم تحريقا اللهم صب من فوق رؤوسهم الحميم اللهم اسهر به ما في الارحام والظهور والايدي والارجل والعورات والبطون اللهم اسهر به ما في الأرحام والظهور والأيدي والأرجل والعورات والبطون اللهم احرق بنار تاتيهم بغته لا يستطيعون ردها عن وجوههم واجسادهم واجعلهم حصيدا خامدين اللهم صب عليهم العذاب صبا اللهم لا تبق منهم احدا ابدا اللهم صب عليهم سوط عذاب اللهم اجعلهم كهشيم محتضر اللهم اجعل في اعناقهم وايديهم وارجلهم سلاسل واغلالا وسعيرا اللهم اجعل في اعناقهم وايديهم وارجلهم سلاسل واغلالا وسعيرا اللهم حرق من أذبر واستكبر وعبس للحق وبسر وحسد وعقد وربط وسحر اللهم وصله سقر اللهم لا تبقي منه ولا من جنده أحدا ولا تدر اللهم اقصف بهم الأرض اللهم ارسل عليهم حاصبا من السماء واقطع عنهم أسباب الحياة اللهم أنزلهم من صياصيهم واخرجهم من حصونهم وبيوتهم أذلة صاغرين اللهم اكسر ملكهم واقسم ظهورهم واكسر شوكتهم وعطل أسلحتهم وما يستخدمونه في أسحارهم ضد المسلمين اللهم عطل أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم وأعانهم من السحاره يا قوي يا متين بسم الله يبطل كل سحر مأكول بسم الله يبطل كل سحر مأكول بسم الله يبطل كل سحر مشروب بسم الله يبطل كل سحر مشروب بسمك الله اللهم يبطل كل سحر ماكول مشروب بسمك اللهم يبطل كل سحر ماكول مشروب بسم الله يبطل كل سحر معقود يبطل كل سحر معقود بسم الله يبطل كل سحر مرشوش بسم الله يبطل كل سحر مرشوش بسم الله يبطل كل سحر مدفون بسم الله يبطل كل سحر مدفون بسم الله يبطل كل سحر محروس بسم الله يحرق كل سحر محروس اللهم ابطل كل سحر مدفون عند البيوت بسم الله يبطل كل سحر مدفون تحت الأعتاب اللهم ابطل كل سحر مدفون في القبور اللهم ابطل كل سحر في قبر اللهم ابطل كل سحر في قبر اللهم ابطل كل سحر في ميت في قبر اللهم ابطل كل سحر منثور اللهم ابطل كل سحر منثور اللهم ابطل كل سحر في عطر او بخور اللهم ابطل كل سحر مشموم في عطر او بخور اللهم ابطل كل سحر مكتوب اللهم ابطل كل سحر بدم مكتوب اللهم ابطل كل سحر بدم من كتبوه اللهم ابطل كل سحر بحروف او ارقام او جداول كتبوه اللهم ابطل كل سحر من شمس المعارف كتبوه ونقلوه اللهم ابطل كل سحر سفلي اللهم ابطل كل سحر سفلي اللهم ابطل كل سحر قديم قوي خفي اللهم ابطل كل سحر قديم قوي خفي اللهم ابطل سحر الكواكب والنجوم اللهم ابطل سحر عباد الكواكب والنجوم اللهم ابطل اسحار اليهود اللهم ابطل اسحار اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس انك انت القوي العزيز اللهم ابطل كل سحر في كنيسة عقدوه اللهم ابطل كل سحر في كنيسة عقده اللهم ابطل كل سحر على صورة صنعه اللهم ابطل كل سحر على صنعه اللهم كل سحر في تمثال صنعه اللهم ابطل الله كل سحر في تمثال بإبر وذبابيس صنعه اللهم ابطل كل سحر في تمثال اللهم اغطل كل سحر في تمثال ربطوه اللهم اغطل كل سحر في تمثال دفنوه اللهم اغطل كل سحر في خيط عقدوه اللهم اغطل كل سحر في خيوط عقدوه اللهم اغطل كل سحر معقود مربوط اللهم اغطل كل سحر معقود مربوط اللهم اغطل كل سحر من أجزاء الحيوان صنعوه اللهم اقل كل سحر في شعر عقدوه اللهم اضطل كل سحر في شعر عقدوه اللهم اضطل كل سحر من آثار المسحور صنعوه اللهم اضطل كل سحر من ملابس المسحور ربطوه وعقدوه اللهم اضطل كل سحر بدم كتبوه اللهم اضطل كل سحر بدم امرأة كتبوه اللهم اضطل كل سحر بدم امرأة صنعوه اللهم ابطل كل سحر بذهب أو فضة أو نحاس أو زئبق صنعوه اللهم ابطل كل سحر بزئبق استجلبوا به الشياطين اللهم ابطل كل سحر بزئبق استجلبوا به الشياطين اللهم ابطل سحر الأرواح اللهم ابطل سحر قلب العقول اللهم ابطل سحر الجنون اللهم ابطل سحر تفريق الأزواج اللهم ابطل سحر تفريق الأزواج اللهم اطل سحر الطلاق اللهم اطل اسحار الطلاق والفرقة والبغضاء اللهم اطل سحر البغضاء اللهم اجعل في سحر الطلاق زياده في المحبه اللهم اجعل في سحر تفريق الأزواج زيادة في المحبه والموده اللهم ابطل اسحار المحبه اللهم ابطل اسحار المحبه اللهم ابطل اسحار المحرمة اللهم مطل أسحار الزنا اللهم ابطل أسحار الوقوع في الزنا اللهم ابطل اسحار التسخير والجلب والمحبه اللهم ابطل كل سحر على القلوب اللهم ابطل كل سحر على القلوب اللهم ابطل كل سحر يغير القلوب اللهم ابطل عقد المحبه اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج اللهم ابطل سحر التعطيل الزواج اللهم ابطل سحر العنوسه اللهم ابطل سحر البوار اللهم ابطل سحر البوار اللهم ابطل سحر صرف الأزواج اللهم ابطل أسحار الجان اللهم ابطل أسحار العاشق اللهم ابطل سحر العاشق اللهم ابطل سحر العاشق من الجان اللهم ابطل اسحار المرض اللهم ابطل اسحار السرطان اللهم ابطل اسحار السرطان اللهم ابطل اسحار الجنون اللهم ابطل سحر الجنون اللهم ابطل سحر الوسوسه اللهم ابطل سحر, سحر عدم الانجاب اللهم ابطل سحر عدم الانجاب اللهم ابطل سحر الاسقاط اللهم ابطل سحر العقم اللهم ابطل اسحار العقم والنزيف اللهم ابطل اسحار النزيف اللهم حل كل عقد في الأرحام اللهم حل كل عقد وربط شديد في الارحام اللهم احرق ما في الأرحام من عقد وسدد اللهم ابطل سحر ربط الأزواج اللهم حل كل ربط على الازواج اللهم حل كل ربط قوي على العورات اللهم ابطل سحر الأزواج اللهم ابطل سحر الازواج اللهم ابطل اسحار البغضاء اللهم ابطل سحر تعطيل العمل اللهم ابطل سحر تعطيل العمل اللهم ابطل سحر الخساره اللهم ابطل سحر تبديد الأموال اللهم ابطل سحر تبديد الأموال اللهم ابطل أسحار الفقر اللهم ابطل اسحار الكفر اللهم ابطل كل سحر يصد عن الالتزام اللهم ابطل كل سحر يصد عن الاستقامة اللهم ابطل كل سحر يصد عن الحجاب اللهم ابطل كل سحر يصد عن الحجاب اللهم ابطل كل سحر يصد عن القرآن اللهم ابطل كل سحر يصد عن الإسلام اللهم ابطل اسحار الكفر والفجور اللهم ابطل اسحار الكفر والفجور اللهم ابطل اسحار الشلل اللهم ابطل اسحار الشلل اللهم ابطل اسحار القتل والهلاك اللهم ابطل سحر القتل والانتقام والهلاك اللهم ابطل اسحار السرقه والابتزاز اللهم ابطل سحر السرقه والابتزاز اللهم ابطل كل سحر مستمر اللهم ابطل كل سحر مستمر اللهم ابطل كل سحر مستمر يجدد اللهم ابطل كل سحر تم بالعيون اللهم ابطل كل سحر تم بنظره اللهم ابطل كل سحر من عين الساحر تم اللهم ابطل كل سحر قوي اللهم ابطل كل سحر قوي اللهم ابطل كل عقده اللهم ابطل كل عقده في الاجساد اللهم احرق كل عقده وحل كل عقده اللهم ابطل اكبر العقد اللهم حل أكبر العقد اللهم حل أكبر عقدة تفرعت منها العقد اللهم اق اقلب السحر على من سحر اللهم اقلب السحر على من سحر اللهم اقبل <promotions> سحر الأسر اللهم اقبل سحر الأسر اللهم اقبل كل سحر أصله في الأم أو الأب اللهم اقبل كل سحر أصله في الأم أو الأب اللهم اقل كل سحر أصله في الأم أو الأب اللهم اقبل كل سحر خفي قوي اللهم قتل كل سحر غار في الاجواف اللهم قتل كل سحر غار في الاجواف اللهم اقلب السحر على من سحر اللهم أذق الساحر الى مسحره اللهم ابق هو بال امره اللهم اجعل عاقبه امره خسرا اللهم اقلب السحره على أعوانه اللهم اقلب السحرة على أعوانهم وسحرتهم اللهم اقلب أعوان السحرة خائبين اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم اخرجهم من الأجساد أذلة صاغرين اللهم انصر عبدك وأمتك اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام اللهم افتح لعبدك فتحا مبينا اللهم اشفهم شفاء لا سقم بعدها اللهم انزل الشفاء اللهم ارفع كل الدع اللهم اشفهم بشفاء واحذر عنهم أذاك اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم لا يبطل السحر إلا أنت ولا يحل العقد إلا أنت اللهم ما تم السحر الا باذنك وبعلمك ولا يقال الا بإذنك وقدرتك اللهم اطل الأسحار كلها اللهم طل الاسحار كلها خفياها وقويها وقديمها وجديدها اللهم اطل الاسحار التي فيهم تعددت اللهم اطل الاسحار الكثير التي فيهم تنوعت اللهم اطل اسحار الاسر اللهم اطل سحر تفريق الاسر اللهم اطل سحر تدمير الاسر اللهم اطل سحر الاقارب اللهم الاسحار الاقارب اللهم اطل كل سحر من الاقارب اللهم اطل كل سحر من الاقارب اللهم اطل كل سحر توارثوه اللهم ابطل كل سحر توارثه الأبناء من الآباء والأمهات والأجداد اللهم ابطل كل سحر ممتد اللهم ابطل كل سحر ممتد اللهم ابطل أسحار الأرق اللهم ابطل أسحار الفشل اللهم ابطل أسحار الفشل اللهم ابطل كل سحر يعطل علمه اللهم كل سحر علمه وفعله اللهم ابطل كل سحر يعطل علمه اللهم ابطل كل سحر انسى اللهم ابطل السحر شرود الاذهان وسحر النسيان اللهم ابطل اسحار العمى اللهم ابطل كل سحر على الكلا اللهم ابطل كل سحر لفساد الاجساد صنعه اللهم ابطل كل سحر لفساد الاجساد صنعه اللهم ابطل ما في البيوت اللهم ابطل ما في البيوت من أسحار خفية اللهم ابطل ما في البيوت من سحر أخفه اللهم ابطل كل سحر في البيوت اللهم احرق ما في البيوت من أسحار محروسة اللهم ابطل كل سحر في بيتي من سحر اللهم ابطل كل سحر في بيوت السحرة اللهم ابطل كل سحر في البحر رموه اللهم ابطل كل سحر في البحر أفقه اللهم احرق ما في البحار من أسحار المسلمين اللهم احرق ما في الأنهار من أسحار المسلمين اللهم احرق ما على شاطئ البحر من أسحار دفنوها <تصفيق> اللهم اعطل كل, <تصفيق> كل سحر في طير ربطوه اللهم اعطل كل سحر في طير ربطوه اللهم اعطل كل سحر في شجر ربطوه <تصفيق> اللهم كل سحر في شجرة علقوه <تصفيق> اللهم اعطل كل سحر من الآثار صنعوه اللهم اعطل كل سحر من ماعدن صنعوه اللهم اعطل كل سحر على خشب صنعوه اللهم ابطل كل سحر منقوش اللهم ابطل كل سحر منقوش اللهم ابطل كل سحر مرسوم اللهم ابطل سحر الطلاسم اللهم ابطل سحر الطلاسم اللهم ابطل كل سحر محروس اللهم ابطل ما في البطون اللهم ابطل ما في البطون اللهم اخرج ما في البطون وقطع ما في البطون وحرق ما في البطون اللهم اخرج ما في البطون والارحام اللهم احرق ما على الصدور اللهم احرق ما على الصدور اللهم أطل, اللهم اطل كل سحر على القوى اللهم اطل كل سحر على القوى اللهم اطل كل سحر على القوى اللهم حل كل مسحور اللهم حل كل مربوط اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث انت عضدنا وأنت نصيرنا بك نحول وبك نصول وبك نقاتل اللهم انا نجعلك في نحور السحره اللهم إنا نجعلك في نحور السحرة وخدامهم وحراسهم وكبرائهم اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ومن عقدهم وأسحارهم